ثَُّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَقَ سَيْمِ أَودنَا فَأَوْحان إَِا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا لآ أَفَتُ مرونَهُ عَمَا يَذَا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 أَفَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِتَةَ لُخْرَاءَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الُمْتَى تلك إذن قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها سميتم مَيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ولولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله بِعَذِى أَن يَدَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْكُفَّارِ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ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 وَلِلههِ مَا بَِّمواتِ وَم فِي الأرضن يَجزًَا الذيينَ أَسَ أُ بِمَا عَمِنُ يجزِيَ الذينَ سَ أُ بِمَا عَعملِلُ وَيَجْزًا الذيينَ أَحسَنُ بالِالْحُسن الذينَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذًا شَأْئَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذًا تُخْلَقُونَ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الذي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ مَنَ وَأَنَّ عَلَيْهِم النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّؤْلُوًا وَثَمُودًا فَمَا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 أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا